ألَم نَّقُلُكُم مِ مائِم مَّعين لَ النَّخُلْلُكُمائََِّ فَجَ النَّهُ فيِي قَارٍِ مَّكين في مكين إِلَ قَدَر مَّل لَا قُدْرَ لَنَا مَظْلُوم فَقَدَرْنَا فَنُمَّ الْقَادِرُونَ فَقَدَرْنَا فَنُمَّ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كفاتا لم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أحياء وأرواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنْطَلَقُوا إِلَىٰ مَا كنتم به او لِلذِي ثَلاثِ شُعَبٍ إِنْ لا إِلَى الظِّلِّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ لَا, ولا يغني من اللهب لا ظَلِيلٌ وَلَا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصد انها ترمي بشرر كالقصد كانه جمال صف كانه جمال صف ويل يومئذ للمكذبين ويل ايذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل هذا يوم الفصل جمعناكم الاولين جمعناكم الاولين فان كان لكم كيد فكيدون فان كان لكم كيد فكيدون ويلو مَا إِذَا لِلْمُكَذِّبِينَ أُنْذِرَ وَمَا إِذَا لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مما أَرَءَوْا هَلْ إِنْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَرَءَوْا هَلْ إِنْ ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين قولوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون قولوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون يومئذ للمكذبين اي يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون واذا قيل لهم قولوا يمكم يقولون يومئذ للمكذبين